لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفQM مبين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 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.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 لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهليا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 وَبُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكاه لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ولا يبدي نزيتها إلا ما ظهر منها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 وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إ يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم واليستعف في الذين لا يجدون لك حن حتى يغنهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حساباً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 وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أَنَائِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا